وَُبَ الشِّرَ الْ المُؤمِنينَ الذيينَ يَععمللونَ الصَّالِحَاتِ أَ لَمْ أَجرًْا حَسَنَا مَا كِثينَ فِيهِ أَبَدَا وَيُذِر الذيذينَ قالَاُ التَّخَذَر اللهَّهُ وَلَدَا مَا لَهُ بِهِ مِنْ ععِْمِم وَلَا لِأَبَائِهِمْ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 fa ala اَمْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْحَقِّ ۚ إِنَّهُ لَمِنَ الْأَغْلَالِ ۚ ثُمَّ أَبْعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إذ قاموا فقالوا ربنا رب وَالارْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا هَٰؤُلَاءِ قومنا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 وَنُقلَِبهُ ذااتً المين وَذاَا تَشْتممالِ وَكَلْلبُهُ باسِطُذِ رعيهِ بالِالوصيدَ لو الطلَعتَ عَلَْهِمْ لََّيتَ منِنهُم في رَرا لََّيتَ مِنْهُم في رَارَهُ وَلَُلِتَ منِنهُ رحباَ وَكَذَلكَ بعثناهم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 فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكن برزق منه وليتلطف وَالَّذِي يَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرُ النَّبِيَّكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِذَا إن يُظْهِرُونَ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تَفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا كَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إذيتَنَا زَعونَ بَلَهُمْ أَمْرَهُمْ فَطَاالُ بُنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانَ الضَبُّهُم علممُ بهِهِمْ طَاال الذيينَ غَلَبوا عَلَى أَمْرِهِمْ لنَاتَّخِذًا عَلَيهِم مسْتِذَا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 ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك ردا إلا أن يشاء الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك ردا إلا أن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 وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطَا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ آمَنَ وَمَنْ شَاءَ فَكَفَرَ إِا أَْتَدَناَا للِظَّالِ مِنَ نَاررا أَحَاقَ بِهِمْ سُرادِقُهَا وَإ يَسْتَبثُ يُغافُ بِمَا إِنَا كَْمُهْل يَشمُجُون بِسَ الشَّرََ بِْسَ الشَّرَابُ وَسَ أَتْمُرَتَ وَقد الْحَقُّ مِ رَِّكُمْ فَمَشَ شَاءَ يُؤْمِن فمَ شَ أَثَل يُؤمِهم وَمَنْ شَ أَثَل يَكر جَدَنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بماء كَلَّا الْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَلَّا الْمُهْلِ بئس الشراب بئس الشراب بئس الشراب وساءت مرتفقا ان الذين امنوا وعملوا الصالحاتنا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار أولئك لهم جنات عدن, جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا ويلبسون ثيابا خضرا منس تس متكئين فيها على الارائك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 السَّاعةَطَائِمَ وَل يرُْدِتتُ إلىى رَبّ وَل إرودِدتُ إلى رَبِّ لجدًِاَّ خَيْرًَا مِنْهَا مُمْ طَلَبَاد طَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو وَيُحاوِرُهُ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 احدا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله قلت ما الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اضل منك ما بِ إن تَرَنِ أأَن أأَقَلَّ منِنْ كَمَا لَ وَلَدَا فَعسَ رَبّ أيُتانِ خَيْرًا مِن آ جََّتكَ وَيُْرسِن عَلَيْهَا وَيُررسل عَلَيْهَا حُْبَانم مِنَ السَّماء فَتُصِْحَ صعيدَا فَتُسِحَ صَييدًا زَلَقَ او يصبح ماؤها غضرا فلن تستطيع له طلبا او يصبح ماؤها غضرا فلن تستطيع له طلبا واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ماء فق فيها وهي خاويه على عروشها ويقول واحيط بثمره فاصبح يطالب كفيه على ماء انفق فيها وهي خاويه وهي خاويه على عروشها ويطول يا ليتني لم ويقول يا ليتني لم اشرك, أشرك بربي احدا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا خير عقبا واضرب لهم واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كما إن انزلنا واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كما إن انزلنا انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيمًا تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك وخير املا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 وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعلتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب, ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه وَقولون ياولَ وَقولون يا وَلَنا مال هذا الكتاب وَيقولُون يا وَلَنا مال هذا الكتابِ لا يُغادِر صغًا فوضيع الكتام فَتَرَ المجرمينعَشفقينَ مِافِي اين طولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما حاضرا ولا يظلم ربك احدا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 وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ الظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِم فَنَكُنْتَ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عُضَدًا وَيَوْمَ يَقُولُنَّ ادْعُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ورأى رَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا رَأَى الْمُجْرِمُونَ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 وَيَسْتَِّروا رَبَّم إللاا آ تَأتِيَهُم سُنَّة الأووللينَ أَوْ يأتَهُم العذاابُ قُبُل وما نُرسل المُررسَلينَ إِلاا مُبَِّرينَ وَمُن آذِرين وَجَادل الذيينَ كَفرَوبِالباطِل يُدَحِظُوا بهِِ الحق وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنَّذِرُوا هُزُواً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 وَإ الطالمُ صَالفَتَهُ ل أَبَرح حتىَ أَبَلُ غَمَ جعَ الْ البَحريينِ أَْأَمْضَ حقُبَ فَلََّا بَلَ غَامَ جعبَيْنِهِ مَا نَنساحوتَهُماَا فَتَّخَذَ سَبلَ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ في البَحرٍ صَرب فلما جاوزا قَالَ لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصصبا